بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ شَقَّ الْقَمَرِ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ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 كش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كَالذَّبَتْ قَبَلَهُ قَومُ نُوح فَكَذَّبُوا عَبذَنَا وَقَاُ مَجُْونُ وَزْدُجِر فَذَعَ رََّهُ أَنِّي مَغُلُوبُ فَن تَصِر فَفَتَحن أَبَ وَابَ اِمُنْهَمِتْ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كفر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 عِيدًا نَتْبَعُهُ إِنَّا إِذًا فِي ضَلَالٍ وَسُعُر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِد سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِد ان مرسلنا ناقه فتنه لهم fartaqibhum wastabd wanabihum an al ma'a qisma baynahum kullu shirbin muhtadhar fanadaw sahibahum fata'ata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 وَلَ قَدَأَ ذَرَهُم بَطُشَتَنَا فَتَمَا رَوبٍُِّذُب وَلَقَدَرَ وَدُهُ عَضَي فِيهِ فَطَمَسْ نَا أَعيُونَهُم فَذوقُ وَلا قَدَ صََّّحَهُُم بُكْْرَةً عَذَابُ مُسْتَقِل فَذُوقُ عَذابِي وَنُذُر وَل قَدَ يَ السَّررنَقُرْآلََ لِذِكْرِ فَهَ مِم مُدكِر وَل قَد جَ أَآلَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ دَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ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 يَوْمَ يُشْهَرُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ لُقْمُسُ سَقَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَا قَدَأَه لَْنَا أَشعََكُمْ فَهَل مِم مُدَّكِد وَكُلِلُ شَيئٍ فَعَلُوهُ فِي الزُبُر وَكُرِلُ صَغير وَكَبٍ مُسْتَطَر إِ المُتَّكِينَ فِي جَ النَّاتِ